بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين كنا قد تحدثنا عن منزلة المعرفة واليوم نواصل قول صاحب المنازل عن المعرفة ما سبق هو مقدمة ابن القيم في الحديث عن المعرفة وما يأتي هو شرح ابن القيم لكلام الهروي عن المعرفة يقول الهروي المعرفة على ثلاث درجات والخلق فيها على ثلاث فرق الدرجة الأولى معرفة الصفات والنعوت وقد وردت أساميها بالرسالة وظهرت شواهدها في الصنعة بتبصر النور القائم في السر وطيب حياة العقل لزرع الفكر وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها وهي على ثلاثة أركان إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل والاياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها هذا كلام الهروي طبعا أنت لما تسمع الكلام لأول مهله ستقول هذا كلام أقرب إلى التلاصم تقول كلام بكلام شو؟ ده حس ده؟ لكن الكلام ده جميل وواضح جدا وجلي معرفة الصفات والنعوت اصلا لا طريقة لمعرفة الله إلا بصفاته وهذه الصفات كلها كمال وجلال وجمال صفات الله على الكمال والجلال والجمال ولا تعرف الصفات صفات الله إلا بشيئين بالرسالة الوحي ربنا يقول لك وصفي كذا وكذا وكذا تقول له ليس وصفك كذا هذا كلام باطل أو يحدثك عنه نبيه صلى الله عليه وسلم يقول لك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ما في زول إجئة لن يكون هنالك أعلم بالله من محمد صلى الله عليه وسلم من الخلق قال تؤخذ صفات الله عنه منه ومن أنبيائه ورسله فقط لو أن احدا أراد أن يصف الله بصفة لا دليل عليها من قول الله أو من قول رسله لكان هذا باطلا. لأنه لا سبيل لمعرفة الله إلا بصفاته ولا سبيل لإدراك الصفات إلا بالرساله بالرسالة والصنعة الكون أنا ممكن أعرف صفات الله من خلق الله في عظيم صنعه في خلق الله تعالى فكل ما رأيت السماء والأرض وبديع الصنع وعظيم الخلق وجلالة القدر أدركت عظمة الخالق والصانع والباري فلما أرى السماء وأرى الخلق سأستفيد اسما من أسمائه وصفة من صفاته الاسم الخالق والصفة الخلق إذا رأيت العباد يتراحمون بينهم ورأيت الرحمة مبثوثة في ثنايا الكون علمت أن للكون ربا رحيما فمن أين استفدت صفة الرحمة واسم الرحيم لله من خلال الرحمة المبثوثة في الكون من رحمة الوحوش بصغارها سبحان الله ترى أسد ضاري يحن على صغاره يحميهم هذه بعض رحمة ومن هذه الرحمة أن ترفع البقرة حافرها عن عن ولدها أن تطأه هذه رحمة فإذا هذا ملخص كلام من الكلام, الكلام, الكلام ده كله طب أنا متأكد الناس مما سمع الكلام ده قالوا كلام كثير سريع نين نشرح بالراحة بالراحة قال معرفة الصفات والنعود هي السبيل والباب لمعرفة كل شيء الشدة شنو موية موية ليه موية ليه ما بيبسي البيبسي عنده صفة والذيمت عنده صفة والموية عنده صفة دي ليه ما برتقال ما برتقال ما موية صفات شنو لا لون ولا طعم ولا رائحة لها مش دي الموية كيف عرفناها أنها ماء من خلال صفاتها البوابة الأولى والسلم الأول لإدراك كنه الأشياء معرفة الأشياء بصفاتها لكنه ذكر قال معرفة الصفات والنعوت ما الفرق بين النعت والصفة الفرق بين النعت والصفة كالآتي الأفعال الثابتة صفات والأفعال المتجددة نعوت الافعال شنو الثابته شنو أه؟ صفات الوجه صفه اليد صفه العين صفه الحركه نعت الحركه نعت وجهك صفه استطيع ان اصفك من خلال وجهك تقول لي وصف لي فلان بحداك تجيب الوصف يقول لك عيونه عسليه وثاني شنو شعره شنو يقول سبيبي وثاني شنو سنونه كويس بعد ذلك يرتدي يقول لك بنطلون شنو كذا ما اعرف احمر وقميص شنو ازرق المهم حاجات زيدي صح الصفات الافعال الثابته والنعود الافعال المتجدده ما يظهر وينتشر من الصفات نعود يعني الصفات التي تظهر وتنتشر تصير للشخص نعتا وان كان بعض الناس يرى أن النعوت والصفات هو شيء واحد. طيب الإيمان شوفوا الكلام كيف لا بد تعرفه هذه القاعدة يقول ابن القيم الايمان بالصفات والتعرف عليها أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان أساس الدين التوحيد وأساس التوحيد الصفات. أن تعرف الله بصفاته ولذلك كل منكر لصفات الله أو مؤول لها على الوجه الذي لا ينبغي أن يكون إنما هو خارج عن المعرفة وقد فارق المعرفة الحق الفلاسفة لما تكلموا عن الذات والصفات يتكلموا يقول لك الجوهر والعرض من يدخلوا زي زيدي وهذه لا يليق أن تطلق على الله يقول لك مثلا فلان الجوهر معناه عظم الشيء العرض معناها الشيء غير المحسوس منه لكن رد عليهم علماء الإسلام قالوا لهم هذا الجويهر والعريض العرض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى سببان من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والإيمان مؤمن هو عندكم أم مسلم أم جاهل أم واني عطلتم السبع السماوات العلا والعرش اخليتم من الرحمن هذه الشقاشق والزخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطاني ده ما عنده علاقه مع الدين يقول لك الله سميع تقول سميع ما تقول تبحث قال لك انا بصير تقول بصير قال لك انا استويت على العرش تقول لو انت استويت على العرش ما تدخل نفسك في متاهات قال لك انا بنزل في السماء في الثلث الاخير تقول لا تنزل قال لك انا بغضب انا برحم أنا بضحك أيوة يضحك ربنا رسول قال ربنا بضحك تقول يضحك الضحك الذي يليق به يف يفرح الفرح الذي يليق به لله أشد فرحا بتوبة عبده قال لك أنا برضى تقول لك أنت بترضى قال لك أنا عندك كذا تقول لك عندك تثبت ما أثبته الله لنفسه وتؤمن أن هذا على وجه الكمال من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تأويل ولا تعطيل دا الأساس فبالتالي يقول هنا رحمه الله تعالى الهروي معرفة الصفات والنعود وقد وردت أساميها أساميها أساميها يعني ما يعبر عنها بالناسبة من, من الأشياء التي يعرف بها الناس الأسماء صح صح من الأشياء التي يعرف بها الناس شنو الأسماء لو لك دمنه هل تقول إذا ده تقول دمنه فلان الأسماء والله يعرف بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه به رب عنده أسماء سميت بالأسماء شنو الحسنى لأن كلها على حسن وكمال جل وعلا طيب وقد وردت أساميها بالرسالة وظهرت شواهدها في الصنعه كلام جميل جميل جميل خالص طيب ما معنى هذا الكلام الرسالة قد ورد أساميها بالرساله جميع الرسل تتلخص كليات دعوتهم في ثلاثة أشياء رئيسية يختلفون في تفاصيل الشرائع ولكل جعلنا منهم شرعة واشدو ومنهاجا لكنهم يتفقون حول الأصول ابن القيم أبدع في هذا الباب قال والرسل من اولهم الى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين جميعهم ارسلوا بالدعوه الى الله ده الأصل الأول ارسلوا بشنو ها بالدعوه الى الله ما في رسول دعا لغير الله طيب وبيان الطريق الموصل الى الله قال لك دعاك الى الله تقول طيب ربنا ده اصله كيف بيقول لك صلي كذا أعمل كذا شد كذا يجوك بشنو بالشرائع وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إلى الله الرسل بيقول لك اعرف ربنا تقول خلاص أنا امنت دائر أعبده أعبده كيف أنت لو عرفت الله ما تعبدوا على كيفك تعبده كما كما كما يريد هو وما يريده هو نعلمه عن طريق الأنبياء والرسل يتوضى كيف تصلي كم الرسل كان بصله الصلاة موجودة في جميع الشرائع قال تعالى عن إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة وشنو؟ والزكاة وكان عند ربه مرضية بصله الرسل بيصله. كويس وإبراهيم عليه السلام بصله رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الرسل كان بصله وبصومه يولدين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وبذكه في الآية بتاعة إسماعيل وبحجه جميع الأنبياء كأن بحجه إلى مكة المكرمة الحج الواحدة بحجه حتى من طرائف المعرفة أني في هذه السفرة التي سافرتها وجدت شابا كنديا قد أسلم شاب كندي أسلم بعدين اجتمعنا في مجلس هو لا يعرف شيء من اللغة العربية لأنه أسلم له شهور فحكى لنا قصه إسلامه كان بيحكى لنا باللغة الإنجليزية وفي واحد كان بيترجم أزود جسد إسلامه عجبة جدا راكب في العربية وشغل الراديو أبوه قسيس وأمه وأهله نصارى مضعصبين فاتح الإذاعة لقى المذيع بنبذ في الإسلام المسلمين ويقول مات المسلمين كعبين ودي العالم متوحشين وبيطهدوا المرأة وبيعندهن حجر في نص الصحراء بيعبدوه وناس متخلفين وكذا وكذا قال قوالي قررت في نفسي انه اخذ اجر في ديل وادعوهم الى النصرانية قرر لكن ما المسلمين الكعبين قال المسلمين الكعبين قال لازم ادعوهم الى النصرانية لكن قال اشياء ادعونا نصرانية امود اكون متعلم قال مشيت فتحت الانجيل لقيت فيه بلاوه اول حاجة لقيت فوق كفر ولقيت اشياء عجيبة اساءة للانبياء وإساءة لكده حتى إساءة للمرأة في الإنجيل إنه ضرب المرأة في وشها وقال المرأة دي شيطان وأبعده من الكده وأشياء عجيبة واضطهاب للمرأة عجيب لكن قال لقيت في الإنجيل الحج والصلاة والصوم والزكاة قال جريت الإسلام لقيت أشهد في الإسلام قلت له بتحفظ سنون القرآن قال ما بحفظ الا سلطة الفاتحة بس. قلت له كده اقرا والله يجري سلطة الفاتحة تقول ما سمعتها قبل كده جميله بمعانة بيطلعها من جوا وبيقرا فيها ولا يعرف شيء من اللغه العربيه بعدين الدنيا رمضان صايم زول صايم وقال حجه كمان وحسه ما شيء عمره رمضان قلت له والله انت اللي جيتك والله في ناس يتولدوا مسلمين لحد يوم ليله ما حجه ولا عمروا الناس انت اللي جيتك والله قلت له الله اكرمك اسلمت يا اتوب عمل الاركان كلها راي ناس نجاب فياخي اخي الانبياء يحج ويصوم ويزك على اختلاف في التفاصيل يحج بحج الى مكه قد يكون بالبس احرام زي ما نحن نلبس احرام لكن بيحجو بيصوموا لكن ما بيكون من الفجر الى المغرب بيصوموا بطريقه معينه وهكذا طيب هذا ما يعني جاءت به الرسل القواعد التي جاءت جاء الرسل بها طيب يود يحدثنا ابن القيم عن فوائد الإيمان بالصفات صفات شنو يا أخواننا صفات من صفات الله تعالى قال إذا عرف العبد ربه عرفه أنه يرى أفعاله صح ربنا شايفك ولا ما شايفك يرى أفعاله وحركاته ويشهد بواطنك وإذا علمته علمت أنه يجيب دعوة المطر ويغيث الملهوف ويعين المحتاج ويجبر الكثير ويغني الفقير صح ويميت ويحيي ويمنع ويعطي يؤتي الحكمة من يشاء مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من, من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير هو على كل شيء قدير كل يوم هو في شأن يغفر ذنبه ويفرج كربه ويفك عانية وينصر مظلومة ويقصم ظالمة ويرحم مسكينا، ويغيث ملهوفة ويسوق الأقدار إلى مواقيتها ويجريها على نظامها يقدم ما يشاء تقديمه ويؤخر ما يشاء تأخيره فأزمة الأمور كلها بيده ومدار التدبير كله عليه وهذا مقصود الدعوة وزبده الرسالة يا الله كلام جميل يا أخي والله كلام جميل ده كلام العارف بمن العارف بمن العارف بالله نحن عندنا العارف بالله ده يرقص بس والله كلمك يرقص بس يقول لك عارف بالله عارف بالله يرقص ده تدخلوا في في الله شنو حسن آه أدخلوا مع ربنا شو ده لك ويقولك يتمايلوا ويعم الرأس وكده لك عارف بالله واحد جابه واقف على فت كراع والكراع التاني بلف بازي المروحة أنا بس ده أعرف شو ده بلف كيف ده والله يحب يمشي الاكروبات ولا السيرك ولا بسم مجنو بسم مجنو السيرك بينجح ده الدين ده ده حس بيذكر الله رب العالمين خير بيذكر الله يا خنجان عارف يا أخواننا نحن مختلفين ليه ببساطة كيف كان يذكر سيد الخلق وصفوة الرسل صلى الله عليه وسلم ربه بزيه كان بيلف كده وجابينه في التلفزيون أنا والله خجلتا ليه قلت حسه كان الشيده شافونا اسبره سوى كان خوياتكم فارو مسلمين يقولوا ده شده ده ذكر لله يا اخي سمي اي حاجه سميها رياضة ما عندنا مانع سميها شنو ثاني أولمبيات ما عندنا مانع ذكر لله والله لا يكون هذا ذكر لله ابدا ذر الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعب ده دين يا أخي ده دين والله اخواننا والله بستغرب والله دي فبالتالي شوف الكلام الرطيف ده الكلام الجميل هذا العجيب يقول ابن القيم خلاصة ذلك إثبات حقائق الصفات وتعلق القلب بها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته ليه؟ قال هي التي تحرق العزمات إذا فتروا وتثير الهمم إذا قصروا وده كلام عجيب يا السلام شوف قالت قال عشر رضا عنها من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا غاديا ورائحا لم يضع لبنا على لبنا ما خدت لطوبة فوق طوبه في الدنيا يعني ولكن رفع له علم العلم الشيء ظاهر يعني حتى الجبل يسمى شنو علم لأنه ظاهر والعلم الواحد بيرفعه أي حاجة بيرفعه فوق بسموه شنو علم رفع, لهم رفع له علم فشمر إليه علم معناه شاهد من الآخرة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متعلق القلب بالآخرة عظيم السير إليها صلى الله عليه وسلم طيب قال هذا معنى قد وردت أساميها بشنو؟ قد وردت أساميها بشنو؟ بالرسالة طيب وظهرت شواهدها في الصنعة الصنعة وهذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات هو دلالة الصنعة شنو؟ عليها شوف كلا ابن القيم عجب كيف قال دي قاعده معطي الكمال احق به صح صح ولا ما صح معطي الكمال شنو احق به يعني ايهما اكمل العلم ولا الجهل أه؟ في علماء في ولا ما في في جميع هؤلاء صح العلم كمال من الذي علمهم علمهم الله الا يوصف بالعلم فيقال عليم وعالم يقال لما يقال ليش لان معطي الكمال احق به سبحانه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا هو الذي علم علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم طيب اذا كان الامر كذلك في اشياء عجيبه ابن القيم وسيدنا النبي يقول خالق الاسماع والابصار والنطق احق ان يكون سميعا بصيرا متكلما ربنا يتكلم ولا يتكلم ها يتكلم وكلم الله موسى تكليما ربنا اتكلم مع موسى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ربنا يتكلم فمعطي الك... طيب ما انت الكلام هو الاكمل ولا الـ الـ الصمت والخؤل الاخرس هو الاكمل يعني زول ما بيتكلم مين ما بيتكلم انه ما قادر يتكلم ما بيتكلم انه شنو ما قادر يتكلم ده بسموه شنو في السودان أه؟ هو في الحقيقه ابكم لكنه بسموه اطرش يقول لك شنو ده اطرش هو الاطرش اللي ما بيسمع لكن في الغالب يجتمع فقدان السمع مع فقدان النطق شيء عجيب ده شيء عجيب ده الزول نادل ما ت... ممكن تلقاه زول ما بيسمع لكن شنو بيتكلم نادل مش كده قد يكون معدوم ليه حيتكلم كيف هو. حيقول شنو حيقول لمن يسمع الصوت ما انت بتسمع الحاجات دي خشبة ودي حديده وده قلم وده بني ادم ودي ناقه وده اسد وده كتاب ودي واطه ودي سما بتسمع انه دي السما إنت مما أقول لك ما سمعت ولا حاجة هتعرف اسمه كيف إلا يكلموك صح؟ أسكيد دائما الزوالة لا يسمع مالو ما بيتكلم ممكن يكون لسانه ما فوق عوجة لكن ما سمع ما سمع حاجة سك أسكيد دائما السمع مالو له علاقة بشنو بالنطق طيب زول أبكم وضرب الله مثلا لذلك عبدا مملوكا و... وهو أبكم ضرب مثل مثلا أحدهما أبكم وشنو وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير اصلا كوز وكذلك عبيد الله تعالى عبيده كذلك في عبيد مع ربنا طرش يتكلم أي حاجة يقول امشي كده يمشي كده وعبد قال له امشي بجاي مشى اعمل كده عمل يستوى فالنطق كمال والله حق به أن يكون متكلما وخالق الحياة وخالق العلوم وال... والإرادات أحق كذلك ولذلك يقول آه يا السلام شوف الكلام اللطيف ده فيظهر شاهد اسم الخالق من نفس المخلوق في مخلوقين ولا ما في معناه في شنو في خالق في رزق ولا ما في وفي مرزوقين معناه فجنه رازق وهكذا طيب اسمه المعطي ابن القيم يغشن من وجود العطاء الذي هو مدرار لا ينقطع لحظه عطاء الله مدرار ولا ينقطع لحظه شيء عجيب والغفور والتواب من مغفره الذنوب وقبول التوبه واسمه الحكيم من العلم بما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح ووجوه, ووجوه المنافع وهكذا كل سليم كل سليم فطرة يستطيع أن يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى طيب يقول الهروي بتبصير النور القائم في السر يا السلام كم دخلنا معنا وشنو باختصار جبيل قلنا السبيل إلى معرفة الله بمعرفة شنو؟ صفاته والسبيل إلى معرفة صفاته عن طريق الرسالة وشنو؟ والصنعة طيب الرسالة موجودة والصنعة موجودة ولكن يوجد من هو كافر ومنكر وجاحد صحيح ولا ما صحيح ها صحيح ولا ما صحيح خلي الكفار المسلمين الرسالة في ولا ولا شالوها المسلمين كتار حلمين القرآن ده في من يعني القصد شنو من الذي ينتفع بالرسالة والصنعة فالله يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ويقول في آية أخرى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون بعد الله وآياته يؤمنون، فبالتالي هنالك إعراض لماذا؟ لعدم تهيؤ القلب والفكر لتلقي الوحي والتفاعل مع الصنعة، كان ده واضح الماضي، آه، لعدم تهيؤ القلب لتلقي الرسالة أو التفاعل والانفعال بالصنعة شخص ينظر إلى القمر، فكذكر. شيء واخر ينظر الى القمر فتذكر شيء اخر وثالث ينظر الى القمر يتذكر شيء اخر صح التلاتة علموا للقمرة في واحد قال سبحان الذي خلق صح صح وفي واحد يذكر شنو الاشعار الموجودة في شنو في القمرة زولا يقول يغلق القمره، اتسأل القمره دي فيها شنو صح يتذكر اشعار بتاعت القمره، صح أشعر القمر كويس؟ وفي زول خياله ما بعيد يقول انت ذي شنو؟ جبال؟ الدول قمره دي جبال؟ تزول ما لكم على أي زول ما الايات الآيات موجودة من يتأثر بها؟ ومن يستطيع أن يستلهم الفوائد من الآيات الكونية أو الآيات المقرؤة القرآن, القرآن برضو آيات والقمر والشمس كلها آيات ربنا قال آيات سماء آيات قال وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل هو القمر وجعلنا ايه النهار مبصره الشمس لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بآيات طيب فالآيات كيف يتعامل معه يقول بتبصير النور القائم في السر خلاصه كان مع نشره لن تنتفع بصفه ولن تعرف الله لا من خلال الوحي ولا من خلال الصنعه التي خلقها وال والرحمه التي بثها في الوجود الا اذا هيا لك قلبا نقيا طاهرا وباطنا صافيا وقذف في قلبك نور الهدايه وسر التوفيق لتهتدي الى ما ارادك ان تهتدي اليه هل كان ده واضح ولا ما واضح اخواننا ده برضه زي كلام الهري الكلام, الكلام ده حساه واضح ولا ما واضح واضح يعني بيقول شنو الكلام الفات بتبصير النور النوري القائم في السر جواك لو ربنا ما قدفك فيك نور وليسر لانه خفي اخواننا تلقى زول عاصي تقول الزول ده لو قل لك الزول ده بيحتدي تقولون يحتدي والله ما يحتدي حتى نزق بحليفته فجأة تلقى الفاصل شنو شنو بين الهداية وبين عدمها شنو سر ما في زول اطلع عليه شيء قدفه قد الله في قلب هذا فصار محبا للخير انقلبت موازينه اضطربت حياته حسى بنوع تغير وهكذا والله حاجة حاجة غريبة جدا في زول لك هنا الله والله يا شيخنا الله يقول لك ان في أنا كثير. رمضان في ده شيء الله يقول لك ان الله بصوم لك رمضان كثير يقول لك ان الله يقول لك فتحت الله عشان لك ان الله هو لك ما الله يقول لك ان الله يقول لك ان في يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول قال لي كل مشهد غيرتها بعملتها قرآن ومحاضرات فاجأة بس يا خشد عند الله والله الناس بيرددوا كلام ما بقفوا معه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا مشكدة من يهدي الله فهو اجنوه المهتد البيهدي ربنا ده ده هداية ربنا يقرفها ويلقيها في نفس العبد وقت ما يريد سبحانه سبحانه وتعالى والله الاكيد دي دي هدايه هدايه عجيب والله انا استغربت قال لي فجاه كده وفعلا اخوانا الناس بيتحولوا فجاه حتى ذل ما بيعرف السبب يقول لك انا اغير نجمه حولني شنو وهكذا يضلون تهدي من تشاء وشنو وتضل من تشاء هكذا يحتض الناس يضلوا هكذا والله غيث لا حول ولا قوه الا بالله يخوف الزر يخوف كويس طيب قال وطيب حياه العقل لزرع الفكر تمام ا يدرك الصفات بذلك النور القائم في السر بنور الهدايه وطيب حياه عقله التي طيبها عقل لي طيب لانه مزروع فيه فكر صحيح قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة طيب فالفكر الصحيح المؤيد بحياة القلب هو الذي يفهم الصفات ويتلقى المعرفه الحق والله يا اخوان الكلام ده كلام صحيح 100 يقول لسه كلامه هر ومنتهى جاشر وحياه القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار يا سلام القلب بيحيى بايشنه يا اخوانا دي سلسله جميله اسمع من الاول اقول لك براحه الطريق الى معرفه الله أن تعرفه بصفاته فإن أحدا لا يستطيع أن يحيط بالله عز وجل علما وأما ذاته جل وعلا سبحانه فإن العباد لم يطلعوا عليها وإنما غاية معرفة العباد بربهم شنو؟ صفاته والطريق لمعرفة الصفات الوحي والرسالة من جهة والصنعة من جهة أخرى والسبيل للاستفادة ده ده ده ده الكلام بتاع الحرب والسبيل للاستفادة من الرسالة والصنعة نور هداية وهذا سر من أسرار الله يقذفه في قلب العبد به يهتدي صح؟ مع حياة قلب وسلامة فكر وحياة القلب تكون بحسن التعظيم للخالق وحسن الاعتبار بالمخلوق كان سمح ولا ما سمح رايكم شنو أي صراحة طيب بس ما تشرحوا إنتوا ما تشرحوا إذا سرحت شفتك سرحت مرة واحدة بس بتجي تلقى الموضوع ما, مر... ما ياهو بتكون ماشي كويس بتجي في بتجي تسرح راجع نفسك بر الله بر الشبكة كويس. طيب تاني من الأول يا أخوانا نحن نتحدث عن معرفة الله كيف نعرفه باختصار بصفاته كيف نعرف صفاته من خلال الرسالة الرسل والأنبياء جابوا قرآن وسنه ده السبيل الأول ومن خلال اشنو الصنعة لكن الرسالة موجودة والصنعة موجودة وبعض الخلق يزداد ضلالا لماذا لأن عقله غير مهي وفكره غير سليم فالسبيل للاستفادة من الرسالة والصنعة لتتأمل تأملا صحيحا حياة قلبك وسلامة فكرك إلا بحسن التعظيم للخالق والاعتبار بالمخلوق يعني التأمل تعتبر ما معنى الاعتبار الاعتبار الانتقال من الأثر إلى المؤثر ومن الصنعة إلى الصانع ده شنو؟ اسمه شنو؟ اعتبار ليس من اعتبار لأن الاعتبار هو, الان... الاعتبار هو الانتقال هو العبور العبور يكون من جهة إلى جهة والناس لا يعرفون العبور إلا عنده إلا في شنو؟ في الطرق في نقاط اسمها نقاط شنو؟ عبور عشان تجي تمشي بجاي تعبر تعبر والتعبير هو انتقال من حالة الصمت إلى الإفهام ده التعبير وإن كنتم للرؤية تعبرون أي تفسرون الرؤية ما مبهمة الانتقال من إبهام الرؤية سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات الانتقال للتفصيل وإنزال على الواقع العبور ده اسمه شنو تعبير الرؤية إن كنتم للرؤية شنو تعبرون فاعتبروا يا اولي الأبصار انتقلوا من الأثر إلى شنو إلى المؤثر ده معناه شنو معناها أنت تعمل حاجة ده كلام جميل جميل جدا لو شفت زول غنيان شديد وفجأة فلس تعمل شنو تعتبر من المخلوق تعتبر بشنو أه؟ تعتبر بشنو تقول ايواء اي زول يتعالى ربنا شنو بيضعه في زول في السودان قال الاولياء يحيون الموتى في التلفزيون يعني كلامه ده ما قالوا في صالون في التلفزيون في سهرة قال الولي يحيي الموتى وجاب امثله فلان ناحيه وفلان ناحيه وفلان ناحيه عاملين معه برنامج كبير ربنا كتله وهو حي خلله حي لا ميت ربنا خلى زول ده شهر كامل في اجهزه الانعاش لا حي لا ميت حقه زول يعتبر العمل كده فيه منه العمل فيه كده منه الحي الذي لا يموت تعتبر يا اخي الاعتبار ده مهم يا أخي. تعتبر من حال المخلوق والتبدل والتحول فتعلم قاعدة مهمة جدا اسمها دوام الحال من, من المحال الشيطة جبنا من وين اعتبرنا ما شفنا شفنا ناس مخلوقين كتار يعني كان بتخيل زول فون تاني حاكم زول بيشيلوا ما فيه شفناهم كان بيقولوا الكلام ده وقاعدين حسة كويس قاعدين بقى الرئيس شنو أه؟ الرئيس شنو السابق قاعد يمشي الفاتحات يشيل الفواتح مع الناس وشايل عصايته في باطه يقول الفاتحة ويقلب في بيته ده لما الزمان يقول لك بيان هام الناس كلها لكي يقفوا على حلو ثاني بيان هام ما فيه والله اعتبرنا عرفنا انه دوام شنو دوام الحال من شنو من المحال شفناه بعيننا ده الاعتبار طيب فده معنا الاعتبار طيب قال الهروي وهي معرفة العامة بالله ابن القيم استغرب الكلام التقلد كل حق العامه ما معقول دي معرفه التي لا تنعقد شرائط اليقين الا بها يعني لتكون مستيقنا لا بد ان تكون بالصفات عالما طيب قال وهي على ثلاثه اركان اثبات الصفه من غير تشبيه اولا تثبت الصفه يا سلام الامام احمد عنده كلمه عجيبه في الصفات قال الرسول لم قال مش الإمام أحمد. الرسول لم قال قلوب العباد بين اصبعين من, شنو؟ من اصابع الرحمن فقام واحد قال للإمام احمد اصبعين هكذا عمل للامام احمد يدنه قال لما قال النبي اصبعين لم يقل هكذا هكذا دي زيادة منك انت الرسول قال اصبعين اصبعين ما دخلنا في متاهات وقال شنو قال مقوله جميله جدا والله لا نزيل عن الله صفه من صفاته لأجل لاجل شناعه المشنعين يعني عشان الناس بيشجعوا نقول الله ما ما ما ما ما ما, ما قال كده يا اخي الرسول قال ربنا عنده اصابع اصبعين من اصابع الرحمن لكنها البشر من الشناعه ينظرون الى شنو الى اصابعهم وهذا كفر اذ ان أصابع. الرسول قال اصابع وقف على هذا الحد انت ما الذي يجب عليك ان تقف على شنو على تقول شنو أصبعين من أصابع الرحمن فيها يقلب بها قلوب جميع خلقه وده يدل على أنها ليست كأصابع البشر لماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا سلام. نرجع للكلام الأول إثبات الصفة من غير تشبيه ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل صحيح ونفي شنو التشبيه عنها من غير شنو تعطيل يعني شنو نفي الصفة التي لله ويتصف بمسماها بعض خلقه مثلا الله بصير صح صح وأنت أعمى ام بصير بصير والله عليم وأنت؟ ببعض حالك عليم أقل شيء هل أنت عليم بحال أولادك؟ شوف فعك عليمون أنا لومعلمون بجرو سنة كم وبجرو شنو والشاطر منو والبليد منو ولا مشاكس منو صح؟ الأولاد كده في أولاد عفاريت وفي أولاد مالو مساكين صح؟ انت بتعلمون انت عليم ببعض الاشياء والله عليم اشتراك المسميات لا يعني الاشتراك في الحقيقة انت بصير بصر يليق بضعفك تتعرض لاشعه الشمس فلا ترى تظلم عليك فلا ترى صح؟ وترى الى امد شنو؟ قريب ومحدود وقد تضعف وتحتاج إلى شنو؟ أه؟ إلى نظارات هذا حال المخلوق ولما نقول أنه بصير بصير كمالا سبحانه وتعالى طيب بعض الناس إذا وصف الله بصفة وللمخلوق ذات الصفة حصل اشتراك ليس في الصفة ولكن في مسماها هل في الناس في كريم في والله كريم لكن كرم ده بالنسبة للمخلوق بالنسبة لكرم الله ما, ما يعني لا يساوي شيء فمجرد الاستراك لا يعني التشابه وكذلك نفي التشبيه لا يعني التعطيل نفي التشبيه تقول ربنا سميع لكنه يسمع السمع الذي يليق بجلاله وأنت وأنا نسمع السمع الذي يليق بضعفنا بعض الناس لمن يلقى البشر بيسمعوا يقوم ينفي عن الله الصفة حتى يعطلها يقول ربنا لا يسمع ومن قال أن الله لا يسمع كفر صح صح المصح ده بكون أنكر الدين كله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول الذين قالوا قد سمع الله والله سميع عليم وهكذا طيب لكن جاب كلام لطيف جدا جدا جدا آخر ختم المسأل بقوله شنو بقوله والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها شوف لا يدرك حقيقة الصفات أحد ولذلك قال السلف بلا كيف يعني ربنا يسمع ويتكلم ويرى ويستوي على عرشه وينزل في الثلث الأخير لو قلت لي كيف أقول لك الكيف مجهول كيف مجهول أي لا يعقله بشر فكيف تعرف كيفية صفاته بغير ما يدلك الله سبحانه وتعالى عليها والله تكلم عن الصفات وسكت عن الكيف وعلينا أن نتكلم وأن نثبت الصفات وأن نسكت شنو؟ أن نسكت عن شنو عن كيف؟ هذا كلام جميل جدا الدرجة الثانية من درجات شنو المعرفة الفات داك شنو الدرجة شنو الأولى وقال لهم فيها على ثلاث فرق إذن الفرق الأولى ته العامة الفرقه الثانية الخاصة والفرقه الثالثه خاصه خاصه الدرجه الثانيه معرفه الذات مع اسقاط التفريق بين الصفات والذات وهي تثبت بعلم الجمع وتصفو في ميدان الفناء وتستقبل بعلم البقاء وتشارف عين الجمع دي بسيطة الفاد الفاده كله معرفه الله بشنو بشنو؟ بصفاته والآن سوف نتحدث عن معرفة الله بشنو؟ بذاته كيف؟ يا السلام أول حاجة كلامه لطيف قال معرفة الذات ما الصفات؟ ليه الصفات؟ لتدلك على شنو؟ على الذات عرفت أنه رحيم وأنه غفور وأنه ودود وأنه قدوس وانه وأنه السلام وأن الكريم وأن العظيم وأن الحميد وأن العليم وأن الحكيم وأن الحليم وأن المؤمن وأن الشهيد وأن المعطي عرفت وكلها تدل على شنو على شنو على ذات واحدة وهي ذات الله جل جلاله سبحانه عرفت الذات طيب مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات. ذكرنا مية المية. إخواننا في ناس دار يفرقوا يقول لك الرحيم ليس هو الله. الرحيم هو طيب. طيب. يقول يقول لك الرحمة ليست هي الله سبحانه وتعالى. لا. السلف يقولون شنو؟ يقولون الصفة اسمع الكلام الراقدة. الذات ليس صفة واحدة. لكن كل صفه من الصفات تدل على ذات شنو؟ على ذات شنو؟ واحده الرحمه والغضب وشده الانتقام نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو شنو؟ العذاب فبالتالي كلها تدل على ذات واحده عشان كذا يقول الذات ليس الصفه لكن الصفه تدل على الذات الصفه تدل على شنو على الذات يعني معنى شنو بصوره اوضح لله وجه صح ويبقى وجه ربك ما بتقول الوجه هو الله هذه صفه من صفاته فالصفه لا تكون شنو ذاتا ليست كل صفه ذات لكنها داله على شنو على الذات وعند السلف من الصعب التفريق بين ذات وبين صفة الا اذا قلت ذات تثبت ذات بغير صفات معناه هذه ذات معدومه تقول في حاجه لكن لا تشوف لا تتكلم لا تعمل لا تغضب لا ترضى لا بتحب لا بتضغط تنفي عنا كل شيء دي ذات معدومه بس كده ابن القيم يقول التفريق إلا أن يكون في الذهن لكن في الحقيقة لا تفريق وديفه فائدة مهمه جدا أن الحلف بصفات الله حلف بالله لو واحد قال أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم جائز؟ جائز ليه؟ لأن كتابه كلامه والكلام صفة دالة عليه ولا يفرق بين الذات وبين الصفة فمن أقسم بكلام الله أقسم بالله وبصفة من صفاته ومن استعاذ بكلمات الله ما استعاذ بمخلوق وإنما استعاذ بالله ومن ذلك قولك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فالإستعاذة بكلمات الله تدل على أن كلام الله كلامه على الحقيقة وليس مخلوقا ولو كان كلام الله مخلوقا لكانت الاستعاذ بكلام الله استعاذ بمخلوق والاستعاذة بالمخلوق شرك واضح؟ ده كلام شنو؟ كلام الهروي يقول وهي اختصر لكم الكلام تثبت بعلم الجمع وتصفو في ميدان الفناء يعني أن معرفة الخاصة تثبت بعلم الجمع علم الجمع يعني شنو المعرفه الخاصه بالثبته شنو علم الجمع ان تعلم ان الله عز وجل انفرد سبحانه وتعالى بالازل وبالغيب في معاو يعلم الغيب في والبقاء والفعل وعجز من سواه عن ايجاد ذره في هذا الكون انت عارف العلماء الغربيين اللي عملوا اسمها شنو هي الانفجار شنو العظيم هم مشكلتنا الكبيرة شنو مشكلتنا الكبيرة انه لقوا بيريتون وفجروا ربنا لما خلق الكون اوجد البريتون وفجروا يعني هم عملوا شنو بريتون ربنا جابوا الذرة الصغيرة المنشطره الى ما لا نهاية الى انقسامات طويلة جدا الى جزيئات جزيئات دقيقة أدق جزيئيه خلقها من وشطرها هم عملوا شنو؟ شالوا الجزيء الخلق الله شطره يعني عملتوا شنو؟ أنتوا دايرين تعملوا؟ اخلقوا جزيئات الله ما خلقها جيبوا حاجة من العدم واشطروها وبعدك ذلك شوف أنتوا عملتوا شنو؟ فليخلقوا شنو؟ ذبابة؟ فليخلقوا ذرة؟ ما يقدر يخلقوا شيء فبالتالي شوف علم الجمع أن تعلمه انفراد الله سبحانه وتعالى بالأذل والبقاء والفعل إذا توالى هذا العلم على قلبك يسقط ذكر غيره من قلبك هذا عين الجمع يعني جمعت قلبك وإرادتك على الله وأسقطت كل شيء ولا يكون ذلك إلا بإرجاع كل شيء إلى الله تعالى يقول تعالى وإليه يرجع الأمر كله جميل عرفت علينا الجمع ولا ما عرفتها وميدان الفناء ومن اللطيف انه جعل للفناء ميدانا ليدل على اتساعه طيب الفناء معناه انجذاب الروح والقلب الى الله طيب إذا الروح والقلب انجذب الى الله ما الذي يحصل تجول النفس وتجول الروح في ميدان اوسع من السماوات والأرض بعد أن كانت مسجونة في سجن المخلوقات الداني ومداني وحمر لي وحذر لي يطلع من ده كله يمشي لي وين التعلق بمن بالله سبحانه وتعالى لما نجي يقول لي زول زول يقول له ما بدك يدي الناس كله ما بدك يقول له ما منك الله ما أراد لي إنك تتديني فهم ولا ما فهم فهم ولا ما فهم واحد بيقول لك فلان ماله مداني والله انت عارف والله في ناس يعمل مشكلة وانا ما كنت جاي في نوع زي ذا عرفته ربنا قال واذا لم يعطوا منها اذا هم يسخطون تديوا يرضى ما تديوا انجني انت زول يتنيني لو عندك جسم يجيك ما تنيني قصه ما تقول ما دوني وحموني ما بزول بيحمي انت لو قلت في ضاءات اوسع تقول ما منهم تزعل من زول ما بتسخط على زول لانك انتقلت من سجن المخلوقات الى شنو الى ميدان الفناء وميدان الفناء انجذاب القلب والروح الى الله سبحانه وتعالى يقول الهروي ويستكمل بعلم البقاء يستكمل بشنو بعلم البقاء ويشارف عين الجمع يقول دي الشيخ شرحها قال ارسال الصفات على الشواهد وارسال الوصائط على المدارج وارسال العبارات على المعالم ايوه قالك الاكل الكلام ده قال العبد سائر الى الله يصلي صح ويصوم ليه لانه يريد منك ذلك صح هو قال لك شنو صلي هو قال لك شنو صوم هو قال لك افعل الخير هو الذي قال لك اجتنب شنو الشر إذن العبد في مدارج السير إلى الله وشاهد الصفات سميع وعليم ورحمته وعظمته وحلمه وعلمه وحياته وإرادته وقيوميته جل وعلا شاهد هذه اسمها شواهد شنو؟ الصفات العبد إذا علم هذه الأمور أرسل الصفات على الشواهد ما هي الصفات عبارة عن علامات تدل على الله قام أرسل لتدله على شنو على الله ولكن إذا دلت على الله سيتعلق بمن بالله يعني انتقل بدلا من التعلق بالشواهد للتعلق بالشاهد يعني بدلا أن يتعلق بالشواهد مثلا القمر والشمس والكوان يدلوك على الله قام بعد ما دلته على الله عملها شنو تعلق بها ولا تركها هنا ابن القيم يقول شنو الترك ليس ترك إهمال إنما ترك انشغال يعني مش قال الصفات ما بتنفع والكون ما بينفع لا لا بعد ما عرف اهمل الشواهد كويس ما إنكارا ولكن اشتغالا بالله تركها انشغالا بالله شنو ترك هذا معنى الكلام عشان كده قام يعبر عنه قال شنو قال وارشاد الوصائط على المدارج الوصائط اللي بتدلك على الله الوصائط تدلك على شنو الوسيط يدلك على شنو على الله تلك الوصائل لا توجب بنفسها شيئا شوف ربنا قالنا بسال شنو ولا شئنا لا نذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلة قال لي يا خدت ما تتعلق بالقرآن شديد القرآن ده جبت لك أنا استغلبي انا أنا القرآن عشان تستغلبي يعني القرآن فائرته عن شنو أن تتعبد الله به فلا تتعلق بالقرآن كمجرد كلام وتترك المتكلم إنما القرآن لتتعلق بمن بالله سبحانه وتعالى يعني إرسال الوسائط على المدارك هذا معنى كلامه قال وهذه معرفة الخاصة التي تؤنس من أفق الحقيقة ده كلام صحيح دي معرفة بتخلي الإنسان إذا أعرض عن الأسباب والوسائط لا إعراض جحود وإنكار بل إعراض اشتغال ونظر إلى الله جل وعلا إلى أن ذات الله جامع لكل الصفات وأنها صفات كمال عرف الله تعالى الدرجة الثالثة مزعجه شويه معرفة مستغرقة في محض التعريف معرفة مستغرقة في محض التعريف لا يوصل إليها الاستدلال ولا يدل عليها شاهد ولا تستحقها وسيلة وهي على ثلاثة أركان مشاهدة القرب والصعود عن العلم ومطالعة الجمع وهي معرفة خاصة الخاصة طيب الأمر كالآتي خلاصته معرفة مستغرقة في محض التعريف المعرفة صفة العبد وفعله أنا دار اعرف الله والتعريف فعل الرب وتوفيقه فاستغرق صفة العبد في فعل الرب وتعريف نفسه لعبده يعني أنت تقول كالآتف تقول ما عرفت الله إلا بعد أن عرفني هو بنفسه بمعنى لو لم يرد لك أن تعرفه لما عرفته صح والدليل أنه أضل كثير من الناس وصرفهم عن عبادته فصاروا ملاحدة وصاروا كفاره ده معنى الكلام وده كلام جميل وراقي ولا يوصل إليها بالاستدلال ابن القيم يقول الكلام ممكن يكون صحيح ليه؟ يا أخوان الأمور الوجدانية لا دليل عليها الفرح أنت فرحان الدليل شنو أنت متلذذ بشيء الدليل شنو الغضب واللذة والفرح والبغض والكراهيه والحب أمور وجدانية من الصعب شنو؟ أن تدلل عليها ولكن لها آثار أنت ممكن تعبر تقول أنا بحب البيرجر شديد يقولك لك صح في زول يقول لك أنا بحب الهلال الشديد واحد يقول لك أنا بحب التحريض وهكذا لقيت لي زول سوداني قبل يومين والله غرفت غضب قد انا وقف ملحكته الزول ده معلق صورة واحد من المغنين الكفار الغربيين ده بعدين معلقه كيف عاملوا في شكل علم عصاية والصورة في شكل علم وغازية بيفوق فوق استخدت وقلت زودة مهلوزة مجنون حينتلقوا يقيتوا غاية ود مسلمين شكله كده ود مسلمين يعني قد يعبر عما يحب لكن الحب نفسه في ذاته مسألة وجدانية لا دليل عليها فزول بصل حاله وجدانية يعظم الله درجة لو قلت له الدليل لي ما يستطيع دليل ولكنها في نفسه باقية لذلك يقول ابن القيم لا تنكر هذه المسألة قال وهي على ثلاثة أركان مشاهدة القرب ده كلام صحيح ابن القيم عنده قاعدة كلما كانت معرفة الله في النفس أتم كان القرب من الله أكمل يعني كلما كنت عارفا به كنت ما كنت قريبا إليه وصعود عن علم عن علم صعود عن علم يعني فارق العلم مش فارق العلم اهمله أهمله لكنه صار معرفته ليست بالعلوم والأخبار إنما بالمشاهدات والأعيان يعني يعرف الله معرفة من يراه بقلبه أن تعبد الله كأنك شنو تراه وصل إلى هذه الدرجة فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأما مطالعة الجمع قال ابن القيم أما جمع الوجود أن يكون الوجود كله شيء واحد فهذا إلحاد وكفر أما جمع الإرادة على الله فهذا هو المقصود أن تجمع إرادتك فلا تريد في كل شيء إلا الله دخل الله الصديم بالمناسبة شوف أقول الحاجة إياك أن تفعل شيء من أفعال الخير بغير نية لله لا تصل رحم إلا بنية ولا تعود مريض إلا شنو بنية ولا تعطي مسكين إلا بشنو بنية ولا تبتسم في وجه أحد إلا بشنو بنية هذا استحضار هذه النية دائما هي مطالعة الجمع جمع إراداتك على مراد واحد وهو رضا الله وطاعته سبحانه وتعالى